وَلَا أُنظِرُ نِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَلَئِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّي قَالَا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ التَّقْلِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا خروج منها امنا اوممد صورا لمن تتبعك منهم لاملا ان جاءننا من قوم اجمعي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 فَوَسْوَسَ وَسْوَاسًا لَّهُ مَا شَيْطَانٌ لِّيُبْدِيَ لَهُم مَّا مَورِيعًا أَمَّن مِّن سَوَّاتِهِ مَا قَالَمَنَكُمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وَقَسَمَ سَمَاءَهُمَا إِنَّهُ لَكُمَا لَمِينًا ناصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا لَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُ مَا وَطِئَا فِي قَايْنُصَيْعٍ خُضْرٍ يَعْلِي وَنَادَىٰ كُمَا رَبُّكُمَا أَلَمْ أَن كُمَا عَنْتَلْقُمَا الشَّدْرَةَ وَأَن قُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا